يا أيها الذين آمنوا لا يصحقون من قوم لا يصحقون من قوم عسانا أي يكون خيرا منهم ولا أحسى <تصفيق> أن يكن خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم <تصفيق> ولا تنامزوا في الألقاب بكسل اسم الخسوف مع در لم يا ايها الذين امنوا كثيرا من ان نجتني موكث يوم من الله اننا ظالمونهم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم أخيه ميتا فَكَرِهْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَرَى